عشرة اقرأ الجمل الآتية العسل حلو الخبز بائت الجبن مفيد الزيتون أسود الزبدة طرية الشاي حار المائدة جاهزة العصير بارد